الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. الأصعده مع تدخل سافر من دول الكفر في بلاد المسلمين واحتلال لبعض أراضيهم وإذلال لبعض شعوبهم ونهب لثرواتهم مع ما تعانيه الأمة من تغريب في المناهج وإعلام من هدام يهدم البيوت والأسرة. والأخلاق والقيم ومع فرض ثقافة الغير ودخولها على مجتمعاتنا مع تعقيدات السوق مع التعقيدات الاجتماعية التي بدأت تظهر بين الناس حتى صار الاحتيال يعتبر ضرب ضروب الشطارة والكذب يعتبر فلهوى وسرقه أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل يعتبر شطارة وهكذا تصير الأمور متأزمة ويصير الزمن صعبا. العيش سهل كل الناس يعيشون لكن الذي أعنيه أن تعيش بقيم العيش في الزمان سهل كل الناس عايشين ترى بيصعوا الصباح بيشربوا شايهم ده كان بيجي... بيلي جيمان ولا كان بيبسكويت ولا كان بيقرقوش ولا سادة ولا بيلبن بيطعوا كلهم بركب دفاره بركب حافلته والبركب أمجاده والبركب عربيتو، والبمشي بح شغله ترى الناس عايشه ما في زال ما العيش في الزمان الصعب بقيم، أن تعيش بأخلاق، وأن تعيش بنزاهة، وأن تعيش بصدق، وأن تتعامل مع الناس بمصداقية وشفافية، وأن تكون صاحب رسالة. في هذا العصر العيش صعب، لكن ينبغي أن أصدقلك وأن أقول هل الزمان هو الصعب؟ هل الزمان يتغير ليل ونهار، سبت وأحد، خميس وجمعة، رمضان ورجب، ويناير ومارس؟ الشهور هي الشهور. والأعوام هي الأعوام واليوم هو اليوم بدقائقه وثوانيه وساعاته ولياليه ولحظاته لكن الإشكال الكبير الإشكال في الذين يعيشون في الزمان ولذلك تذكرون جميعا وترددون بقوة نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فليس الذئب يأكل لحم ذئب ولكن يأكل بعضنا بعضا عيانا ويأكل بعضنا بعضا عيانا فالزمن لا عيب فيه إذن الزمن والتاريخ نشكله من عاصره نحن الذين نشكل الزمن ونشكل التاريخ ونشكل الواقع إذا كان هذا هو الأمر إذا تبرز الأحاديث النبوية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بدأ الاسلام في أول أمره مستهجنا وسبحان الله نفس الشبهات ونفس الاباطيل التي رددت على لسان قريش تردد في منتكارلو وفي الام بي سي وفي البي بي سي وفي كثير من القنوات بذات الشبه وبذات الحجه وبذات المنطق الارهاب والعنف ويثبت ذلك للاستان والمسلمين الحديث عن المرونه والرحمة وكذا وحقوق الإنسان وإلى غير ذلك من المسميات الكثيرة التي وجه بها الرسل وصد بها الأنبياء وسبحان الله يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا اتى زمان كثرت فيه المنكرات صار المؤمن طفيليا والمنافق عاقلا ما المنافق؟ المنكرات عجبا ما بتكلم ان شاء الله جيافه وممكن يكون بكرافته وبدله وقاشر وما ينبوا الناس يشوفوه محترم جدا لا انا بقولوا انت غلط صح انت بتقول حاجه كده ما صح حرام الله ما قال كده يشوفون كيف ذاته زي اللي بتنضم كده كما قيل الانبياء انهم اتهموا بالجنون وما بصاحبكم من جنة وقالوا معلم مجنون ومعلم كذاب وساحر كذاب وكاهن ومجنون ولكن الله عز وجل يبرئه لأنه المنافق يقبل عاجل يا أخوانا ما بينضمدل بقول على شو حق الناس يعملوا في المنكرات واقف بس عايز ساكت ما بقول له كده الناس يقول لك يا ما تقبل زي زول خليك محترم زي زول محترم لأنه لا يتكلم في المنكرات وأنت تعتبر تتدخل في ما لا يعنيك لأنك ترفض ترفض المنكرات بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام ليس بغريب أحكامه هي أحكامه والقرآن هو القرآن ولكن لما بعد الناس عن الإسلام زمن إذا أردت أن ترجعهم إلى, ما... إلى القرآن والسنة اعتبروا أن الدين ما ألفوه وأن المنهج ما اعتادوه فإذا, فإذا أردت أن تردهم رأوك قد أتيت منكرا من القول وزوره يقول لك يا أخي نحن ما نحسن يا مولانا في شنو واحد قال لي يا أخي البالك كان لبسا للبناطين ومشان فيها ما في حاجة الشيخنا قال لي. ما تشددوا البنات مثلا البناطيل قال لي ما في حاج قال لي حشما ذاته شديد حشما هيد البناطل حشما هيد في البنات يعني ذاته سبحان الله بدأ الإسلام غريبا وسوف أتحدث عن جملة إشكالات منها الإشكالات المفاهيميه لكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقوم الغرباء سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرباء فقال الذين يحيون سنتي عند اندثارها وفي رواية الذين يصلحون إذا أفسد الناس وفي رواية النزاع من القبائل أناس خير قليل في أناس شر كثير من يعصهم أكثر ممن يطيعهم هي روايات والحديث في في سنن أبي داود روايات كثيرة لتعريف الغرباء الغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس طيب أحاديث أخرى حديث في سنن أبي داود يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم العبادة في أيام الهرج كهجرة الي من استطاع أن يعبد الله في أيام الفتن الكثيرة والاضطرابات والتقلبات وأكثر ما يعانيه الشباب المسلم اليوم أشعر أنه يعاني من تداخل الأفكار والمفاهيم كثير من الشباب يريد ان يستقيم ولا يعرف اي منهج يتبنى مناهج كثيره فتاوى متضاربه علماء متشاكسون مفكرون منقسمون والشباب حائر يريد ان يريد ان يهتدي حتى الذي يريد ان يهتدي لا يمكن ان يسمح له بالاهتداء الواقع والشيوخ الشيخ ده يطلع في الشيخ ده وده الشيخ ده عنده مجموعه والشيخ ده عنده مجموعه ده ايش ده, ده شو ده دين ولا فرق وجماعات وأحزاب آ ده, ده الرياضة ولا دين كل زال يقول لك شيخي أحسن من شيخك شيخك شو نازل يا ناس هاي ينبغي هكذا الشباب حائر ومتطرف أفكار كثيرة جدا التفجيرات بالجوز ما بالجوز ما عرف الحكام وتكفيرهم هم يناقشون قضايا أكبر منهم ولا يسمح لهم بمناقشة هذه القضايا عليهم أن يعتنوا بالعلوم التي أمامهم وأن يعتنوا بالشريعة التي أمامهم من أصول وثوابت أن يتعلموها هذا نقاش يترك لهذا العلم ولا ينشر لعامة الناس يناقشونه في أرويقتهم يتداولونه في مجالسهم ليصلوا إلى حلول وإن لم يصلوا إلى حلول يبقى الأدم ويبقى الاختلاف وهكذا إشكالات كثيرة جدا احس أن واقعنا مؤلم وأن المجتمعات تعاني في كافة أصعدة المرأة تعاني والشباب يعاني حتى كبار السن يعانون من كثرة ما اتاهم من زخم إعلامي وتدفق ثقافي ربما يستنكرونه جاءني رجل بعد خطبة جمعة وقال لي والله وهذه مقولة ألمتني جدا أنا أحدكم المقولة في الآخر قال لي يا شيخ لقد غبت من السودان خمسة عشر سنة برس سودان خمسة قال لي رجعت السودان لقيت البنات بجنبوا مع الأولاد في القهاوي يا أخي ما في كلام زين. قال لي لا يا أخي الشيخ خلنا قلنا شفتك ال في القهوه قال لي وشنا قال زيدا زمان دا دا مرة بتاكل في الشارع ما في قال لي. فعله مرة بتاكل في الشارع ما في. بالمناسبة حصل وصلت الجار بتاكل في السندويش أو بتاكل في الاسكرين. والطرح نازلة ده إذا في طرحة نازلة وماشى في الشارع والله إذا ما كان في زول برضى وبعدنا حاجة هي لو ماشيه في الشارع ومعها زوله كويس ومعها زول يعني ما معها زولة ما معها بيت ما عمله ها معها زول ولد وحيانا لا تفرق بينه وبينها عامل سلسل وعامل شعر وكيف كيف كيف ذاته حاجة غريبة خلاص قال لي يا اخي القهوه قلت لي ما في قهوه في النهايه شترتا قلت لي اخي كافتيريا. قال لي اخي انا عارف قال لي دقنبوا فيها سوا دقنبوا في القهوه لكن دم الخراسه قال لي كلام عجيب وهذا كلام المني قال لي اقسم لك بالله يا شيخ في زمن الانجليز لم يحصل الانفلات الاخلاقي في وسط بنات المسلمين كما يحصل الان لما كان الانجليز قال لي حلقهم انه كبير في سنه قال لي وأم كان الكبار في سنة يعرفوا الإنجليز كانوا حاكمين لكن النسوان شيء والحكومة شيء كانت آخر الحكومة كانت كافرة لكن المجتمع كان مسلما كان محافظا كان مجتمعا قيميا كان مجتمعا اخلاقيا قال الإنجليز لما كانوا حاكمين وأنا قابل لأن تصح هذه العبارة لأنها ما آية ولا حديث قابل الأخذ بالرد لكن هل صحيح أن في زمن الإنجليز كان الشارع السوداني على بساطته وبعده من, التقي... من التعقيد كان منضبطا هل كان مجتمعا محافظا هل كان الحبوبات يتبلمنا يعني وحده ترطي وشها بالتر تبلغ وتظهر عيونها من الأدب والحشمة والرقي والستر والفضيلة والعفاف والمفردات الطيبة هل هذا كان موجودا نعم كان هذا موجودا العباده في ايام الهرج كهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يحافظ على دينه في خضم من التحديات وفي امواج من الاشكالات استطاع ان يخرج بدينه سالما مبرءا يكتب له من الاجر اجر صحابي هاجر من مكه الى المدينه اخوانا الصحابي هاجر مكه الى المدينه اجر كيف ودائما القران يحدثنا عن الذين امنوا وهاجروا دائما فالهجرة معتبرة يكتب له أجر من هاجر وتأتي الروايات الأصرح والأوضح التي تقول أن العابد في زمن الفتن له أجر خمسين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات أجر خمسين من شهدائهم حتى قال لما قال مسئل الحديث الطويل لما قال شوقا لإخواني قالوا ألسنا, ألسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني للعامل منهم أجروا خمسين من شهدائكم قالوا خمسين من أمثالهم قال خمسين منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا هذا يعني العيش في الزمان الصعب طيب لما نحدث ايها الاحبه عن زماننا الصعب الذي نعيش فيه ما هي اشكالاتنا ما هي إشكالات؟ الاشكالات الاشكالات تضعف الاستقامه فجال كثير من الناس يريد ان يستقيم ولا يستطيع أن يستقيم ما هي الاشكالات الاشكال الاول الاشكالات المفاهيميه اعني بذلك واحد ما دار يستقيم يقول له شيطاني كبير تقول لي أخي الى الله وارجع يقول لك انا شيطاني كبير شيطانك ما كبير انت ضعيف هذه الحقيقه واحد يقول لك الدين ده صعب والله ما صعب الدين يسر الدين صعب كيف الرسول قال إن الدين يسر الدين يسر الدين رحمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول لك الدين ده صعب ما صعب ولكن أنت تصعب عليك الأمور لأنك قد لا تجد المعين وقد تجد من ينتقدك بل قد تكون في أيام جاهلية أو ضلال أو منحرف لا احد يتكلم عنه اذكر ان شاب من الشباب جاءني اهله وجاءوا به الي وقالوا فلان هذا مجنون وابى ان يتعالج عند الاطباء وفعلا عنده حبة روشه كده لكن كلامه جد يعني اي حاجه يتكلم كلامه كله جد بعدين جابوا لي وقال لهم بس الي صدوني لفلان يعني لي يا السيد جابوا وقال اخذني هذا بيقتنع وتقنع وتغلق علينا الدكتور وقال لي ما لك يا فلان ما لك يا أيها الأخ الكريم ما لك يتعني شنو قال لي أنا خمسة سنة بشرب بنجو وبتاجر وما صليت في المسجد ولا ركع وقال لي كنت بجأ اصلي معاك الجمعة لي أنا وقال لي أنا حافظ جمعة الجمعة بتاعتك من سنة 95 قال لي أسمع عليك الخطب خطبة خطبة والله زول بقول كلام أشعار وآيات وأحاديث أقول لك أنا جبت منك أقول أنا ما قلت كلام قدر الله لي والله كنت فيه سنة كده في الخطبة رغم كده في يوم كده قلت كام ده مجنون ده زول مجنون قال لي ده كله والله قال لي أبوي ده لا قال لي ده غلط لا أمينا هاتمي لا أخواني وقفوا ما في زول نظام معي قال لي أنوم في البيت عاقب قال لي بيجيت أصلي صلاة الفجر في المسجد قالوا جنة. قال لي مجنون أنا ولا مجنون يعني أرجع تاني قال لي راشون أرجع البنغو. وقال لي كنت بتاجر فيه. بعدين قال لي دي مشكلته أي زي بوري غلطه في عينه أنت تصلي الفجر في المدام عمالك يمشي يقول له إيه تاعي كبير بيجيت على الآخر لحمك الطغي الله إنت قاعد تاكل حرام وقاعد تغش الناس في السوق قالوه ومشي لي أخوه الكبير قال لي إنت معرض بيتخلط الزيت بحاجة كده قالوه وبتبعد الناس الزيت الراجع الله دخلك النار بس قالوا مجنون. والله هو أن غريب خلاص بس قلت ليه يا أخي أنت كلامك حق أنت على حق وهم على باطل لكن خفف الدين ذاته ما قال لك أنصح الناس في الشارع وما قال لك أفضح الناس اللي بيبدأ يقتنعوا بيه كويس لكن شوف دين صورة من الصور يقول لك الدين صعب الدين سهل وميسور أفضل شيء تساهم في الفضائيات ام تنام بعد العشاء وتستيقظ لصلاه الفجر نشيطا ايهما ايهما ايهما ايسر حتى من حيث اليسر والتسهيل للناس ايهما ايسر ان تساهل وتقوم وانت خبيث النفس بعد ان اشرقت الشمس كريه تكره نفسك وزهجان وغلجان ام ان تصلي الفجر نشيطا وتخرج الى عملك مبكرا وانت طيب النفس سليم الصدر نشيط ايهما اصعب ان تدفع الى الحرام وتتعاطى المخدرات وتشرب الخمور ويضيع عقلك ام انك معافى من كل هذه المسائل لا تتعاطى الا المفيد ولا تشرب الا الصالح من المشروبات وهكذا اي شيء يا اخوانا هل يمكن يكون الانسان طائع الطاعه موافقه للفطره والطاعه مواتيه للطبع الانسان السليم كيف تزور السليم ده يشعر أنه يحتاج إلى إله يلجأ إليه يحتاج أنه أنه ينبغي يستق... أنه أن يكون مستقيم أن يغض بصره أن يبعد عن الفواحش أن يبعد عن كذا، أن يبعد عن المحرمات وما من المحرم إلا وأضراره واضحة وبينة للعيان حتى احيانا يكتبوه في الصندوق تحذير وزارة الصحة التدخين ضار بالصحة يكتبوا كتابه إذن الاشكالات المفاهيميه من الاشكالات المفاهيميه عيش ايامك يقولك عيش ايامك يا اخي يا اخي تمتعي برغبتك ملك كويس وناس يقول لك إذا تستقيم يقول الله ما امر بالحلاك الحلاك, وين؟ الحلاك ان تترك الدين وليس ان تستقيم على الدين من الاشكالات المفاهيميه انما الاعمال بالنيات الواحد يقول لك يا شيخ ما بط بطري الدين النبي الرسول قال يقول لك الله ذاته قال ما كل عند الرسول قال يقولك الله قال انما الاعباد الدنيا ده ماسك الذاته من طرف ما عرف قال والله والقادر الرصاص دب يقول لك يا اخي الله ذاته قال انما الاعباد الدنيا ما تقرطوا علينا شيخنا يقول لك ما زهجونا يا اخي انما الاعمال بالنيات الاعمال الصالحه اما النيات لا تحور الاعمال القبيحه الى اعمال الحسنه إنما الأعمال بالنيات الأعمال ألف الألف واللام تفيد العهدة معهود في الذهن الأعمال الصالحة كان صليت لي الله مجبولة. كان صليت غير الله غير مطبولة ده معنى انما الأعمال لكن إنما الأعمال بالنيات لكنك في تعمل شو الحرام بيقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال الصالحة بالنيات وإنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات إنما أداة استثناء تفيد الحصرة الأعمال المبتدا. الأعمال مبتدا مرفوع بالابتداء بالضمه بالنيات جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره إما صالحة وإما معتبرة الأعمال معتبرة بنياتها يعني العمل عند الله يقبل بالنية أما الخبيث فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا, إلا طيبة أما الخبيث فيركمه على بعضه ويدخله جهنم سبحانه وتعالى ولا يقبله ولذلك ولا تجمم الخبيث تنفقون منه ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه إذن الخبيث لا يقبله الله عز وجل من الاعمال انما الاعمال بالنيات من الإشكالات المفاهيميه الكثيره جدا ان التدين في او ان المتدين او ان الاستقامه او ان الاخذ بالسنه والاعتصام بالكتاب ضرب من ضروب التشدد يقول لك يا اخي ما تشدد يا شيخنا ما تشدد ويقول لك ادله صحيحه ما شاد الدين أحدا الا شنو الا غلبه هذا صحيح لكن الدين هنالك شيء لازم أن يفعل هنالك شيء مستحب من التشدد ان تجعل ان تتكلف ما لم يامرك به شرع لكن ان تفعل ما امرك به الشرع هذه استقامه وليس تشدد ولذلك التشدد ومن هنا كثير من الاباء يخافون على ابنائهم الولد بيجي يتردد على المسجد يمشي يعمل كذا اذا بيجي يخلي الدين خلاص بعدها مشكله كبيره جدا ابوه بقول الزوج ده حق بيرخابي كبير أبوه بلاوز بعدك خاص الولد في الجامعه ابوه خايف جدا عليه الجامعة. ومتفوق يمكن يكون متفوق حيخلي الجامعه وحتحصل له مشكله وحيعمل كده وحيمشي مع الناس دين وحيضيع زمنه وهكذا او في بعض الناس يقول لك ما اقدر القرآن القران كثير والله فولا كبير القران كثير جنة يا ناس القران بيجنني ياخذ كلامنا ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من المذكر القران بيعالج الجنون والذين امنوا وطاقم قلوبهم بذكر الله القرآن لو كان بجن كان جننا الصحابه الصحابه ما جنوا ما له ما الخلل ما في القرآن الخلل شو هو هو ضعيف أو عنده مشاكل أخرى أو عنده إشكالات أخرى وهكذا في إشكالات مفاهيمية كثيرة جدا تحاصر المتدين وتجعله يدافع عن نفسه الآن يقال أن المقاومة إرهاب ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو تعريف الإرهاب تهديم المنازل على رؤوس أهلها قتل الأفضاء الأطفال تشريد الأسر قتل النساء والرجال احتلال الديار أخذ السروات ذل الناس ذل اضطهاد الناس. الأمة هذا كله لا يسمى ارهابا ومن يدافع عن حقه وعن أرضه وعرضه وعن مقدساته ودينه يعتبر إرهابيا أين الإرهاب؟ والأسف الشديد صار هذا يردد بابواق تردد وتنعق خلفهم بأن هذا من الإرهاب ويراد بذلك محاصرة الإسلام لا ينتشر الإسلام في المجتمعات فاذا عندنا الاشكالات والإشكالات وال... المفاهيميه ده من اكبر الاشكالات اللي بتخلي الناس ليه ما قاعدين يستقيموا الح... ليه الناس بيعيشوا في زمن صعب لأنه في مفاهيم كثيره جدا خاطئه بل هناك مفاهيم معجزه بتعجز الظلم من الاصلاح والتصحيح يقول لك يا اخي ده تصلح الكون ده كله انت نبي يا اخي يا يقول لك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خلي خلي خلي خلي يقول لك أنت تحاسبون خلو خلي خلي يقول لك خلي خلي خلي خلي هذا هذا يخالف أبجديات الإسلام ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله اذن هنالك اشكالات مفاهيميه كثيره جدا بالعقبه الاولى الاشكال الثاني البيئه والمحيط والمجتمع كثير من الناس يريد أن يستقيم ولكنه يخشى الانتقاد والكلمات الساخره والالفاظ اللاذعه ميتين بعد ما كملت كله <سؤال> بعد السويش هذا كله يقول لك لا تتعملنا لنا شيء علينا نحن يقول لك يا ناس ما في توقع ولا شيء لا أبو سفيان قال بعد العملته هذا كله ولا خالد وليد قال بعد العملته هذا كله ناس خالد وليد يوم وزعد هو الذي هزم المسلمين ما قالوا له بعد السويه هذا كله يا خزأته والله هنا ما يريحه تكبه كعب ذول بيسألك ما فيه لو ذلك تكبه كويس بيبوض انتك في شاب جاني ودي من ده خلتني خلتنا أنا أفكر في المحاضرة دي. الشاب دا جاني قال لي يا شيخ نا أنا عندي موضوع ما قادر نوم بالليل بعدها كنت مشغول شديد في ناشة عبد المضايق قال لي اجيك جيك ميتكو تخصي على حسب ريكب جاني والله تلاقينا أذكر في الشارع قال لي النزول ده كان مستقر شاب أذكر عنده عشرين سنة قال لي يا شيخ ما من منكر من المنكرات تتخيله إلا وفعلته والله قال لي أي حاجة كعبان عملت بس قال لي تقريبا كتل نفسي ديما ما كتلت لكن بقى كله سويت وقال لي تبت إلى الله وربنا ورجحتك وببكي وبصلي الفجر حاضر شو الذي؟ قال لي أول ما أجي نسم منه عمر ولا حاجة مشكدة قال أول ما أجي يقول المل عمر جا ويضحط فيه ويزخر منه أنت عارف الشاب ده مش كبته حقي بصلي جدا قلت له يا أخي أصحابك دي مهمين عندك معاون تجارة قال ما معدنوا تجاره تجارة النازل أتقية قال لي ما أتقية زمان كانوا بيقولوا لي أرح ونمشي سووا ونعمل حاجة دي سوا قلت يا خدتك أنت خليتهم فيشنوا كان خليتهم فيشنوا خليته فيشنو؟ سكساك قلت يا اسمح الناس النازل مشترينك في ستين ده يخلون حابل على دينك قال والله الله صح والله قال لي انا كان انا فكرت في النهايه ناس الاستقامه ما معهم اما ان تختارهم واما ان تختار الله عديل لانه ما نوع على طاعه الله وقس على ذلك البيئه المسبقه والمحيط ان اردت ان تستقيم لا لا يعينك هذا المحيط على الاستقامه فالعيش صعب أقرب الأقرب الأقربين لك يدوك العبارات اللاذعة والكلمات الساخرة ترزل الشاب ده وبيقول لك كلام شديد في النهاية سألت سؤال قلت لك قلت لك عاصي قال بيقول لك ينهوك قال لي لا قلت لك إذن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولذلك كثير من الناس لا يساعده المجتمع حوله أو أو من أكبر العقبات أن كثير من الناس يراعي المجتمع أكثر من مراعاته لله يقول لك الناس حيقولوا علينا شنو أنا كان عملتا كده يقولوا علي شنو الناس دين حيضحكوا منه يخل الناس دين بيخش معك في الغبر بعدين بيدافع عنك يوم القيامة خلقوا أرسله لك أنبياء ما يقولوا يضحكوا مش في قيامة وفي حساب يوم القيامة يتلاقوا بعدين خلي يضحك بعدين كويس إن الذين آم آمنوا من الذين اجرموا يضحكون من الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين لكن اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ومن يضحك أخيرا يضحك شن يضحك كثيرا خل يضحك يعني شو الدراء شن خل يضحك فيك وخليه يقول وخليه يسخر وهكذا النهاية وهذا أخطر شيء مجارات المجتمع أخطر شيء أن تجاري الناس ما يريده الناس ما يريده الناس فقمت أحمد رشيدا يريده الناس أخواننا كثير الناس عارفين أنه كثير من المناسبات فيها باطل كثير لكن ما يجد الأب تلكي صلي في الجامعة يصلي الصبح وفي الصف الأول والده لما انعرس معاه في بطن البيت الحفله شغاله لحد الصباح طبعا ازورلك يا مولانا انت كمان ده تحرمه الدف في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام دقه جميل الدف بتوصن جميل بالطريقة دي الكلمات اللي قالوا فيها شنو ما في حفلة اخواننا وقعين عشان ما نخش في في الجدل الفقهي الغنى حلال ولا حرام كده خلي اعتبروا حلال اي حفله موجوده الان فيها اختلاط حرام اي حفله بتاعت عريس النسوان لو قققلت الدف براهب القلاد حرام منه قلت اقول لك الدف يترسلى وكان فيزول بيعزف الجيتار وفيزول بيكيف بيعملوه كده بسكتهم بينظل الناس انك والله نزود التعب فتران فتر سليم والله أنا بحين عليه يأخذنا الجيف كترت وقوف اليوم كله شغال يعمل كده يا زور ما لك يا أخ ما تقنب فشه للحاصل شنو مالك؟ لك فتران فتر بس لك قاعد قال أزول ده شغله شنو جلق منظل فيه وقام ده الألفة يعني يا زور الحاصل شنو والله فتران أزوله تعبان تعب شديد والبنات والنسوان والحجين شغال والبجن الأفساد قال لو لما يقول له حفلة في وحدة بتجي الحفلة محجبة والله ناس الحفلة يترضوها يقول لك جابك شنو بتشني لين حفلة دي يقول لك يقول يستدير على انه يقول لك كان الدفدر في بيتنا مثلا في العراس واتيناكم اتيناكم عشان يقفز طوال عبرها وشو الصلاة المغلقة ولا المفتوحة والفنان يغني وبالملايين الابو يقول لك يا شيخنا الاولاد غلبوني غلبوا انتهوا تلي ما عافي منك بيعمل حفلة في الحاجات الثانيه يقول لي ما عافي منك شفتك انت ما عافي منك سلاح خطر في السودان قم ذريه والله سلاح فتاك تقول ولد ما عافي منك والله يجيك يحبو لانه بعدك كان امور تعكس الساكت في التجارة دي الناس يقول له ما عافي منك مما قال لك ابوك ما عافي منك ذاته انت تبك ست يقول له قلت نقول ما عافي منك كان الحفلة قامت وفضتك انت ده تجوك انت ابو العريس ده يدغك يقول غلبونيك ضعف شديد. وزيوني يقول لك ده أصحابي. أنا بجيب حفلة يقول لك لكن ده أصحابي قال. أصحابك يدخلوك النار وترضى. إيه أنت أصحابك ده كانار دخلوك النار ده تمشي الناري تا. يقولك أصحابي قالوا يا أصحاب يقولك أنا ما دفعت أصحابي عملوا طيب مسخرتي تقول جروز دي يخوض تاريخ في ظرف ويدهو حق الفنان. أحسن لك أحستلك لهم همزة. الحفلات كلها حرام الآن. أنت أمشي حفله بس لما تشوف الأشكال البنات الوقفات الحفلات أنت بتعرف الشيء ده حلاوة لحرام ده ده ما ده فتوى يا أخي ولا ده إلو فقيد الحفلات الموجودة اليوم الأغاني أغاني متبذلة ومثيرة للغرائز ومؤججة للشهوات الحضور والفنانين والطريقه بتاعتها وناس تلقير قصر يا أخي والله في أشياء غريبة خلاص إذن في النهاية الانسان حي دينه دين المجتمع ما يريده الناس ولو على حساب دينه وأنا أعطيكم قاعدة أيها الأحبة أزمة البشرية منذ أن خلق الله الخليقة إلى يومنا هذا قضية واحدة عندما تتعارض المصالح الشخصية والمنافع المادية مع الدين كثير من الناس يطرح الدين ويقدم مصالحه ومنافعه لازمه البشرية ولذلك أرسل الله الرسول الدين لا يوافق الأمزجة والأهواء والحظوظ والشهوات ويعارضها وعندها يدوس الناس على دينهم ويقدمون شهواتهم وحظوظهم ويقدمون على الدين ويا حبذا لو وجدوا لها فتوى تبريرية بعدها يقول لي كنت مش شديد ساكت كنت من دش شخودان أفت قال أنا ما في حاجة قال الحفلة شيخ فلان قال جب لي واحد بس يعتد به حتى الشيخ القرضاوي الذي تكلم في في في كتاب الحلال والحرام وعن الكتاب الملاحظات هو رجل صاحب علم حتى الشيخ القرضاوي لا يبيح مثل هذه الصور أنه في رجل عنده دين القرضاوي رجل عنده دين في النهاية ما بيه حاجة زيدي غنى زي ده الفنان غني والناس مختلطين ويقول له ما زال الليل طفلا ما زال الليل طفلا يحبو ده القراء يبيحوا ورغونا الفارق والعيون وسافرنا ما عارف في عيونك سافر في عيونه ليه قنب سافر في عيونه ليه يقول سافرنا في عيونه وشو ما عارف وقطعنا المسافات والله أوهام عنده أوهام تقيلة ياخي قال لك والشعراء يتبعهم الغاول ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والله إذ من محل ما قام مدني ذي ما مشاهدون سافرنا وقطعنا والله ما قطعت أي حاجة قال قطعنا قال كذابين كذب كل كذب ده حلال ده القواهي يبيحهم من الذي يبيح هذا والله لا أظن فقيها من له مسكه من عقل وقليل من دين خليقوا عنده دين قليل من دين لا يبيح مثل هذه الاشكالات اختلاط مشكلات يعني كثيره جدا واحد يقول يا شيخنا رايك في الحفله الماء مختلط شنو يا سلام يقول بجيب الناس غير الاختلاط شنو يقول الحفل ما مفترط كويس حفله مختلطه قال الرجال بالرقص والنساء بالرقص اول حاجه الرجال يا اخواننا الرجال يغنوا فيك كما قال الامام مالك لا يغني من الرجال الا فاسق لا تقبل له شهاده ويجلد جنب. الحاكم حمول الدين قال يعذره قال ده كم صوت كده في ظهره وقلنا صوت تبع الشغل ولا اسمه اما النساء يغنين لان ذلك انسب والى الى فطرهن وطبيعتهن ويغنوا بما فيه فائده اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم كلام فيه فائده مش كلام الفارغ الـ الـ الـ الـ في الزمن ده كلام ذات عجيب ولذلك اقول في النهايه الخلاصه مجارات المجتمع ثالثا من اعظم الاشكالات المعاصره بركان الشهوات الذي يغلي بركان الشهوات الذي يغلي شوف يا أقول اقول لكم حاجه كلام يسالني منه رب العباد الحضاره الماديه المعاصره التي يقوم عليها الغرب اضطهدت المراه اضطهادت لم يضطهده اياها العرب في الجاهليه الذين وادوها حيا انا اعتبر الاضطهاد الذي تعرضت له المراه في ظل العولمة والإباحية وفي ظل المناهج المادية اذلال للمرأة لم يحصل حتى ممن وعد المرأة وهي حية وعدها حية خشية العار والحضارة المادية تبيح العارة وتقننها هل تعلم أنه إخواننا في أمريكا ما في ما في زواج اذا كانت صحبت واحده وهي ربيانة تمشي معاها في الشارع في القطر في اي محل ما في مشكله معناها شيء متاح بس تخني على البيت والبيت اصلا دايره زول تخادموا بالرغم من ذلك على راس كل ثلاث ثواني تقع حاله اقتصادي في امريكا اقتصاد معلقه بالجوه لان مع لو تكلموا بالراحة بترد لكن الا بالجوه لانه هو المكيف اللي بالجوه مجتمع مجرم تخيل على رأس كل ثلاث ثواني تقع حالة اقتصاد في أمريكا عدد الأبناء الذين لا يعلمون آبائهم في أمريكا 25 مليون طفل بعدد سكان السودان أو قريب منه 25 مليون شافع كان قلت له بقوله بعفوا ذا إزاء ولا ما إزاء بالمناسبة مرة إذا بلغت سمة معينة تبحث تهاجر تنوف الشارع لا يحصل لا التهاب ولا ما معناها ان تتاجر بجسدها الحضاره الماديه المعاصره جعلت اهم قيمه عند المراه الجسد والاسلام يجعل اهم قيمه عند المراه الاخلاق والروح فاظفر بذات الدين كلمت يداك اهم قيمه في الاسلام الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه اذن الحضاره الغربيه الماديه تطهير المرأة لأنها تعلي من, من جسدها تصبح أهم قيمة عند المرأة قيمة الجسد ولذلك التي تظهر عارية في الدعايات وفي المسلسلات إنما تفعل هذا لأجل الدولار ولأجل المال ولأجل لقمة العيش إذن هو أسوأ أنواع الرقيق الذي يسمى بالرقيق الأبيض الرقيق في الأعراض والرقيق في العروب والأفكار والمفاهيم الرقيق أسوأ من الرقيق ما يمارس الان ضد المراه وهذا افرس في مجتمع بركان من الشهوات يغلي في نفوس الناس كثير من المقلدين للغرب للأبناء المسلمين ممن هم من بني جلدتنا شباب تائه لا يعرف ماذا ي... ماذا ي... ماذا يفعل يا بسر الشعر بطريقه معينه كويس لابس ليو جلده هنا وسلسله وعالق له حاجه هنا كويس ومفتح الزرايب كويس ولابس بنطلون ضيق البونطلون واسع كويس؟ وبيفوق هنا ضيق كويس ده ده شو ده؟, ده عامل كده في نفسه ليه؟ يا أخي كان سألته وطلعت تعامل في روحك كده ليه لي الحاسسونات والفيشن تعرفه همة إذا في حاجة وفيدة ورينا خلينا نكون معكم وفيشنو هذا جاهل لا يريد لا لا, لا, لا يستطيع يميز بين شخصيته المسلمة التي الفريدة التي ينبغي أن يعتذر وأن يعتد بها وبين شخصية ممسوخة تقلد قيم غيرها ولا يقلد غيره إلا الذي لا يثق في نفسه إخوانا زول بيقلد ده ضعيف نفسيا بس كده بيعرف نفسه أكمل منه يرى نفسه ناقص يريد أن يكتمل بالآخرين والإسلام يريد أن يعطي المسلم خصوصية من تشبه بقوم فهو منهم ستكون عند خصوصتك الثقافية والقيمية والأخلاقية وكل إنسان عند شخصتك المتكاملة المعتد بها ألحظت شو ليه؟ ليه أنت بتنزل لهذا المستوى ولذلك أقول مركان الشهوة يغلي في صدور الشباب الصور العارية الفضائيات الأغاني الجنسية الأفلام الشبكة تحت الإنترنت الصور المتداولة في الجوال الصور الجوال المتداولة الصور الخليعة التي تداولها بعض الناس في الجوالات بينهم الرسائل الغرامية الرسائل المهيجة للجنس في, في النفوذ الصور التي على أغلفة المجلات الصور التي في الدعايات وكان شركة اتصالات ولا شركة ناي صور كثيرة جدا جدا معينك والشباب إلا أن يكونوا أحجارا أو أن يكونوا جدرانا إنهم بشر لحم ودم وأنت قدمت إليه فتنة أصلا هي مزينة زين للناس حب الشهوات من النساء خطر جدا ومن هنا الشباب يعاني معاناة كثيرة وفأتي بعد ذلك إشكالات الشباب أعظم إشكال الشباب داري استقيم لكن استقيم كيف إذا كان الفتن والمغريات أمامه ميسرة وموجودة هذا من أعظم الإشكالات وحتشوفوا رأس السنة وإن شاء الله نشوف من فيه, فيه منكر كوي؟ في رأس السنة بعد ذلك تلقون كيف وطالعين ويقول لك كل سنه طيب يلاقوا في الشارع وناس قالوا يكشحوا فيك ها؟ البيض قال يقول لك كل سنه طيب يا أخي ما طيب ولا حاجة ما تكشح البيض ما ما طيب ولا ما طيب شنو يا أخي تكشح البيض أصدقوا ما نصيحه قال لك قالك يكشح البيض قال. ما ده يعملوا هناك الشيء دار يقول وفي ناس يقول لك قال أهم شيء سنة 2006 تكون حاضر أول يوم قال تكون صاحي يا أخي انت وقت السحر ما قاعد تصحي رب العالمين تصحي يوم واحد واحد يصحى يوم واحد واحد قال الساعة 12 لما تجي والساعة كنتحول انت قال تكون صاحي أنا ما أكون صاحي رأيك شون إن شاء الله من الساعة 9 أنا أمتهني ما أصحي إلى الفجر رأيك شون فش يعني يا أخي أوهام والله في ناس عندهم أوهام عجيبه خطة يقول لك قال تكون صاحقة يوم واحد واحد يعني عشان تعمل شنو اهلي عشان تحدي شنو عشان تنتصر الامه وهكذا فالشباب تعاني من بركان الشهوات وجود النساء في كل مكان الاحتكاك بين الرجال والنساء بالمناسبه اصلا توجد قاعده كما قال الشيخ رسام ارتباط الصلاه في المستقيم المسلم الذي يعايش النصارى كثيرا ويعجب بهم قليل العداوة لهم كثير التأثر بهم والمسلم البعيد عنهم أكثر اعتدادا بدينه وثقة بشرعه وخصوصيته المرأة كثيرة الاحتكاك بالرجال تفقد حياءها أحيانا ليس من باب أنها سيئة لكن من باب أنها اعتادت في مرة تزوج استكبر يا كتير توالك تخص الراجل ثيابه مشاعش سلمت عليك أتذكر لما تدخلش تتكلم معك عادي لأن اعتادت هذا الموضوع الراجل البجند مع الناس وانقطاع برضو بكون ما ممكن يكون يعني في ما مع العين وفوواصل زي دي ما في طوال يخشط والناس كذا الوحدك إذا لقيته مثلا اشتغلت في وسط رجال كثير من الزمن سنين طويلة وتلقاه تلقاها ما كعبة ما يعني ما تعمل فواحش لكن عادي جدا تتونس معاك في الشارع وترفع صوته وتقهده وتاكل السندوتش وهي واقفة ما عيدا مشكلة ما مع زملانا في واحد قبل كده في في الإذاعة صلبية في الإذاعة قال لي يا أخي جارنا دخل على زوجته هي شغالة في بنك هو تاجر قال خش البنك لقاها في مكان قصي من البنك قاعد تفطر مع زميلة ومندمجين قال لي آخر ونسب قال لي هاجي وماج وكان يطلقه لو, لو لا لولا تدخل العقلاء هي ما شايف عصر الموضوع ده فوق حاجة لكن هو من حيث الشرح حرام ولذلك أقول وجود النساء في كل مكان يجعل الشباب يعاني معاناة الأخوان الشباب بشر زي ما قلت لك ينظر إلى الصور الصور تختزن في الذاكرة الصلبه فإذا خلا بنفسه بدأت الصور تخرج وبدأ, وبدا الامر يبدا افكارا ومراوده وبهذا يفسد كثير من الشباب وينحرفوا نسال الله السلامه والعافيه طيب ايها الاخوه احاول ان, أن, أن, أن اسرع لتغطيه جميع النقاط التي وضعت للمحاضره العيش في الزمن الصعب ولا شك واضح جدا أن أكثر معاناة المجتمع اليوم خطا الشباب في قضية الاخلاق والمحافظة عليها وأدل دليل أن الإيد في السودان يعتبر السودان من الدول التي وصل الإيد فيها إلى مستوى الوباء يعني ما مجرد مرض وباء وعدد المصابين بالإيد في السودان يساوي جميع المصابين بالإيد في الشرق الأوسط قلمته كلهم في الشرق الاوسط الدول دي كلها في كفة والموجودين في السودان في كفه أخرى واختر ذلك أنه قالوا 97% عن طريق الاتصال الجنسي 97% يعني حتى الوباء المو يعني انت عارف منسبة عدد قد يكون قرابة ال 300 ألف منسبة 300 ألف مصاب يعني عدد المصابين في السودان 300 مصاب أعلى نسبة عن سائق الشاحنات وستات الشاي مقبول وطلاب الجامعات دي أعلى النسب كويس إيقبأ في خطورة كويس الاتفال الجنسي معنا يا أخواننا شاوات يا اخوانا كيف يا اخوانا التلفزيون الأغاني الشنو الأفلام المسلسلات ما معقول أصلا ما معقول ودع أريت له في التلفزيون بس بتطلع من الأوضع بيطلع في الشارع برضه يعني أنت كابتشوف في التلفزيون بس معلاش بتطلع من التلفزيون برضه نفس المناظر دي انتقلت إلى الشارع ولذلك ده من أعظم الإشكالات رجل تواجه الشباب رابعة من أعظم الإشكالات كيف نعيش في الزمن الصعب ضعف النفوس الإنسان ضعيف يا إخواننا الزون ضعيف يا رغبته المؤمن قوي دائما المؤمن دائما قوي وقولوا علماء السلوك والتربية في الإسلام المؤمن دائما قوي إذا وقع على شيء كسره وإذا وقع عليه شيء كسر زين حجر قوي إذا فيش وقع عليه أشتر وقعده هو بيتكسر ما بيتكسر وهو كان وقع على شيء كسر كوز والمسلم كالبحر في هدوئه وقوته البحر هادئ لكنه قوي والمسلم في هدوء البحر وقوته ينبغي ان تكون قويا لانه اصلا الشيطان والمغريات والفتن والهجمه الشرسه والتدفق الإعلامي وطوفان العولمه وهجمات التغريب ان لم تجد منك انصات وضعفا تستطيع افكار كثار جدا ملتزمين ومحافظين مالهم الشباب طيب جدا معظم ما شاء الله هؤلاء الحضور يعني هذا حضور الحمد لله طيب لماذا لم يهتز مش عايشين في الزمن ده لماذا يعيشون بقيمهم ابتداء لانهم في نفوسهم اقوياء فمن كان ضعيفا في نفسه لا يستطيع ان يعيش في هذا العصر وسوف تهزه ادنى فتنه وتتلاعب به أقل المؤثرات ويصبح أرضية جاهزة يخوانا ناديكم قاعدة الكفار ما احتلوا ديارنا إلا لضعفنا لو كنا أقوياء لما استطاعوا ان يحتلون لما وجدوا فينا ضعفا بل احتلونا بأنفسنا ما ساعد الكفار إلا تفرقنا وضعفنا بل ضرب الدول الاسلاميه من دول اسلاميه اخرى استغل الدول الاسلاميه لضرب دول اسلاميه اخرى كيف تقول دوله امريكا امريكا اذا وجدت المجتمع قوي والشعوب قويه والحكام اقوياء تستطيع تفعل شيء ها ما في دول كافره زيها او في دول معادل امريكا كثيره هي ما أمريكا أن تحتلها لماذا يحتلوننا نحن لاننا ضعاف وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نحن ضعاف وجدوا فينا ضعف اذن اخواننا الاستعمار نفسه في دول عندها قابليه ان تستعمر ولذلك نحن خرج المستعمل سياسيا وبقي ثقافيا اخواننا الناس بيطلعوا في الشوارع يقولوا امريكا وكدمر امريكا وكده العصر الفيلم أمريكي في التلفزيون السودان فيلم أمريكي صفيه زغلول خرجت ضد المستعمر الإنجليزي في القاهرة إلى الميدان في مظاهرة نسائية تدديك بالاستعمار اللي يخرج وقام الطوالي تقول تخرج ناي والحكم الوطني والاستقلال وخلعوا الحجاب والنقاب وحرقوه في الميدان ليحاربوا الإنجلترا او بريطانيا سياسيا ويتبعوها ثقافيا وده أسوأ انواع الاستعمار لذلك انا اقول العولمه الموجوده اليوم في مجتمعاتنا العولمه استعمار قانوني بالمناسبه او استعمار بغير مخالب لانها فرض لثقافه غيرنا ودي نقطه انا آه ممكن آه اتكلم عنها ضعف النفس خامسا من أعظم إشكالات العيش في الزمان الصعب والذي يجعل الزمان صعبا الحياة المادية الطاغية انتشار الفردية والأنانية بقى أي زل بقول يا منو يا منو يا نفسي حتى غريبة حتى قيم المسلمين تدهورت حتى دعت من القيم الأخلاقية حتى القيم الاجتماعية إخواننا سمعت بالنفاج سمعت بالنفاج قال له وهذه الأبواب بين البيوت الباب الصغير بين البيوت أسر ما بتخبط وتخوش أنت بجاي كده الجيران النفاج القيم تحت التواصل بتاعت المجتمع الجودية النفير قيم التواصل بين الناس كادت تنتهي يا بيجي اي زول يقول لك يا نفسي والله تسمع بحكاوى إلا في الأفلام والروايات المر كتبت راجلة ومضطه وطلعته من البيت بعدك وطردته وكلام ذاته تسمع كلام ذاته ما يخش الراس هل هذا معقول في هذا المجتمع المسلم الطيب المسالف يا إخوانا ده المجتمع السوداني المجتمع السوداني الطيب وما ده المحافظ لكن ظهور الشر وسكوت أهل الخير يجعل واجهة المجتمع أهل الشر حس انا في, في محادثة الحزب قلت للناس كان في زوجة من أي دولة للسودان أول مرة من مطار خرطوم ماش يقول الهنكو من مطار خرطوم الهنكو ما بيعتقد انه السودان فيه شريعه وما يظن بالشعب السوداني خير نهائي ما يظن بهم خير مع انه دين قله لكن لما يتقاعس الناس عن الامر عن المعروف عند المك الاخيار مع كثرتهم لا يظهرون ولا يظهر من المجتمع الا لو وجهه الكالح والقبيح أن وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلذلك الأنانية والفردية لإشكال عايش صعب تعيش في ظل مسألة أي ظل رغبته وبعد تكاد لا تثق في أحد أقرب الأقربين إليك تكاد لا تثق فيه كويس انتهت مسألة الأكل الحلال في ظل الطغيان المادي ده أكل الحلال كيف تأكل الحلال بل الحرام صار حلالا الرشوة مش حرام ما بقول لك رشوة يقول لك الدين حقنا رح تطلع يقول لك الدين حقنا شوف قوة العين دي وفيزول بينفذ تقول لها كيف يقول لك ما بنختلف ما بنختلف معناها أنت بعيد تديني أو يقول لك حجي بره مين حس أكلم أقول لك موظف شوك وش شغال موظف يقول لك أنا بقدر لك الشغلة دي كويس وعطاء بوجع عليك لكن حقي بره حقك حج حد؟ حج شوف حج الرشوة بقت حج يقول لك حجي بره يا ناس الشيء ده صعب جدا كويس إذن صار إشكال كبير جدا في اكل الحلال الشباب وتوظيفه هل ممكن يتوظف شاب بكفاءته وأوراقه دون أن تتدخل ورق أخرى تسمى تسكية أو وساطة ممكن تقدم أوراقه ود الوزير ود الغفير التي تنبروا في الجامعة يقدم أوراقه المؤهل يشيروا هل ممكن يحصل أو ليس العيش في زمان صعب والله أنا حكيت لك كثير من إشكالات المعقده في الفتاوى فتاءه معقدة جدا حتى أزور مرة برجع على كتب السلف مثلا بقول برجع على كتب فقه الم فقه على المذاهب الأربعة فقه المذاهب الأربعة تقرأ شتقرأ إجابة في حاجات في المذاهب الأربعة ما في والله كلمة الناس يجابوا حاجات يا ياخي الحليفه في المحكمة وقطع الواثق بيحلفوا فيها يقول أنا حلفت يا شيخنا بن... والله حلفت أنا ودي نقطع على كيف يا شيخنا عمش شنو كويس ياخي يا ديجي ولا فصل من وين ياخي كسرت فتاة وإشكالات إشكالات وبيوع وأشياء معقدة والحمد لله هي مش معناها الشريعه ما مستوعباها لا لكن أريد أن أدل على أن المجتمع قد تعقد الطغيان المادي أثر حتى على التواصل الاجتماعي والقيم الاجتماعية المرأة التي تتزوج بالمحكمة وتشتكي أبوها في المحكمة وتتزوج بالرغم عنه كثير حدث عنه لحرق ما كان في كلام زيدا ما كف في وحدة بحقيقة بيتزوج بالبالمحكمه ب... ب... واه و... وابوها اشكالات اشكالات ومشاكل كل يوم وقلت لك اشياء تجيبها قلت في واحد مشكله والله انا لحد حاسس يعني تعبان تعب عشان نحل المشكله بلوى النهر واحد كان بعلاقه مع واحده وفي اطار وفي غير إطار الحلال اتاها وحملت منه لكن تدارك الامر وتزوجوا أنجبت بعد سبع شهور أنكر الولد أنه ليس بولده ودار يمشي المحكمة والمرجة الجارية البيت. عشان الزول يدخل في الموضوع ده ما دار يخترق أصطف إن الجنة ده قال أمكن يكون مع واحد تاني لأنه زي عمرك ما عمرك نعمل تعمل مع واحد آخر تعقيدات تعقيدات في كافة المستويات حتى المشاكل الاسريه بين رجل بين اخ واخيه الشقيق لاجل الاطفال كثير جدا الجيران والمشاكل بينهم لاجل الاطفال عقد عقد كثيره جدا اذن والله حقيقه نحن نعيش في الزمن الصعب وكما قلت لكم على كافه الاصعده اختم المحاضره ما هي الوسائل المعينة على الاستقامة في الزمن الصعب طيب نحن نريد أن نعيش, أن نعيش بديننا وأن نلقى الله وهو راضٍ عنا وأن يختم لنا بخير وأن نظل متمسكين بقيمنا ثابتين على شريعتنا لا تغرنا أعاصير الشهوات ولا عواصف العولمة ولا نسلم أنفسنا لغيرنا ولا نتنازل عن ثوابتنا ونعتز بثقافتنا وننتمي إلى إسلامنا ونوقن بخصوصيتنا وهكذا أول شيء الدعاء مفتاح الخير تسأل الله بس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين في تنكت والله إلي ثبتك الله وأصدر بثبت ربنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا يثبت ربنا ربنا لا تزق قلوبنا دعاء بعد اذ هديتنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها الدعاء بس أسأل الله بالله وينها يحفظك والله تعتمد على نفسك تضيع والله تتبزل مستقيم وتبقى اي حاجه تعتمد على نفسك تلقى السوق اخذت تخش السوق تلقى اخذت الصلاه الدنيا ما تمشي طب كده دقيقه بس ان بايع ده المكالمه مهمه الفحص اللي لي من وين والله تضيع بس تسال الله بس الله بعينك بعدها شفتها اثنين تقويه الصلب بالله لا بد ان تقوي الصلب بالله ولا تستطيع ان تواجه اشكالات الواقع الا بعدد الايمان تعرف الله وتعرف نعمه عليك وتتأمل في كونه وفي بديع صنعه وفي عظيم خلقه سبحانه وهكذا تزيد إيمانك ثالثا الحرص على الأجواء الإيمانية أن تحرص على الأجواء الإيمانية اديكم قاعدة في الشباب إذا قيل لي الشاب دا بصلي ومشى حفلة ما بضايق كثير أهم شيء يكون واظب على الصلاة في المسجر لكن أتألم جدا وأخاف على الشاب جدا إذا ترك الصلاة في المسجد لأنه إخوانا زيبك نكون مستقيم يصلي في بيته لكن عرض للاهواء جاية المسجد دي في برنامج مثل قلت إعلام مدقوب مثل كلمة بتقراها الصلاة تنقر فيها كلام كلام رب العالمين قد تتأثر قد يزيد إيمانه مجرد الحضور مع الجماعة والبركة كل هذه الأمور تساعدك بس كده الشاب كان بيعصي، يمشوا ويجي الجامع باعتبروا إنه هو على خير إذن الحرص على الأجواء الإيمانية رابعا البدء بالنفس مع من تستطيع ومن تستطيع ولا تعجز ما تقول يا أخوانا أنا العالم ده كله أغير الفساد كثير لا أنت استقيم في نفسك كويس وجيب معك نفر واحد للصلاة نفر واحد حتى لو اي واحد فيكم في الحضور ده اقنع واحد بس يصلي في المسجد عدد المصلين في المساجد هيجي كثير اقنع ويزوق محاضره ماشي محاضره ما تجبرك ما تجبرك يا يخوانا شوف اهم قيمه في ظل الفساد ان تكون مصلحا لو انك صرت صالحا واستهدفت لكنك لو صرت مصلحا لا يمكن ان, أن يستهدفك احد ولا الشيطان لذلك البدء بالنفس ومن تستطيع ماشي محاضرته معك زور ماشي خب جمعه في مسجد ممكن تستفيد منه تسوق معك زور وتجيب المسجد وهكذا دائما يعني انقل الخير لغيرك واخيرا الاسره وتشجيع الزواج والمحافظه على هذه القلعه العظيمه وهذا الحصن المتين الذي يسمى بحصن أسرة إخواننا الأسرة دي مهمة والأمة بخير ما كانت من ذلك أسرة لي؟ لأن في تقديري قد تسقط الدول والحكومات والأنظمة لكن الأمم والمجتمعات لا تسقط الدليل العراق سقط Saddam ولا ما سقط سقط ولا ما سقط هل سقط الشعب العراقي؟ في مقاومة ولا ما في مقاومة في قتال ولا ما في قتال من الذي يقود القتال؟ صدام؟ صدام الحبيس؟ الأمة أنت لا تستطيع أن تحارب لشى كده الإسلام ده ناسه صعب جدا محارقه ما تسمع تقول لأمريكا أمريكا لو دهت حرب الإسلام أنا بورية حرب الاسلام كيف؟ تكتل المسلمين شد شد في أي محل في مسلم تضمحون كلهم برجال النسوان شفتك كتل المسلمين كلهم وخلوا مسلم واحد الدعوه الدعوة ولذلك أقول الأسرة تحافظ على التماسك القيمي للمجتمعات وبالتالي ستسقط الدول والأنظمة وستظل المجتمعات قائمة بأمر الإسلام وبأمر الله وسقوط النظام لا يعني سقوط الأمة ولا يعني سقوط الشعب نعم قد تحدي الفضل قد يكون في إشكالات، في ثغره في في جزء كبير فقد، في فساد. لكن لن يضيع الإسلام بالكليه. وشكذا أنا أقول مقولة، أعتبرها مقولة جوهريه وقوية. الإيد لا يحاربه الطبيب، ولا نستطيع أن نحارب الإيد برشطة الطبيب. نحارب الايذ بقسيمه الماذون الايذ ده كعب اي كتل الناس اي عشان نمنع ونعمل شنو لا بد من نكتل الماذون نكتل شنو جمع ماذون شنو ها الماذونين او الماذونون كويس اي نكسر منه الذي يحرر رشدت محاربة الفساد ليس بطبيب يعني بشري إنما طبيب روحي اسمه المأذون يحارب الفساد نكثر الزواج ده ونحافظ على الأسر ونقيم الأسر بالتالي نستطيع أن نعيش عيشا هنيئا في زمن صعب أسأل الله تعالى ان يتقبل منا وإياكم أجمعين الأسئلة ممكن ان نجيب عليها إن شاء الله بعد ال الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الورقه يقول كيف يواجه المسلمون في السودان الهجمة الأمريكية الشرسة حيث أصبح السودان الآن تحت الاحتلال الأمريكي حيث يمكن حيث تم تعيين الحاكمة الأمريكية للسودان ويدعى بروم، ووجود قوات الأمم المتحدة والمارنز الأمريكي وهناك في جبال نوبة يعمل الأمريكان في التنقيب عن اليورانيوم. والمواد المشعه أين الشباب أين شباب المسلمين فالكثير منهم ينضوي تحت واحد متابعة الأفلام العالية في الفضائيات هكذا أرادت لهم أمريكا حتى لا يقاوموها اغرقوها في سيل من الشهوات حتى يسهل احتلال حتى يسهل احتلال ديارهم ويعتبر السودان اكبر أكبر الدول العربية المبوئة بالإيدز نمرة ثلاثة قال الشعور الآن يتبادلون ويتابعون صور متحركة لمارسة الجنس في بعض الهواتف المحمولة نعوذ بالله أربع الأخلاقيات السودانية القديمة التي تمت للإسلام قد انتثرت حيث ظهر الغشف البيع بصورة واضحة والخيانة وجرائم القتل قد انتثرت بصورة كبيرة فكيف يكون الحل أيها الشيخ لعل الحل ورد في ثنايا الكلام والمحاضر لكن أود أيها أخوة أقول مشكلة الأمة الإسلامية في نفسها والله لو استقمنا لا يستطيع عدو لنا أن يهزمنا لما حدث القرآن عن الأعداء قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الذي هو الانكفاء إلى الداخل داخل الأمة وتصحيح المسيرة والعودة إلى الذات إلى ذاتنا كمسلمين إلى عقيدتنا، إلى هويتنا إلى ديننا الاعتلاء بالإسلام بثقافتنا تربية المجتمع على ذلك نشر الوعي تنشأة الشباب المسلم على ذلك أوهم صغار الأمر معروف أنه عن مكر وإلى غير ذلك وإلا فأمريكا سوف تحتل مزيد من ديار المسلمين إذا كان شبابه كما ذكر هذا الأخ الفاضل. آخر يقول ما هي الضوابط الشرعية للبس البنطال تحت العباء بالنسبة للمرأة أن يكون أولا مادته وخامه أن لا يكون خاما رجاليا أنه في نوع من أنواع الخام خصص النساء ثانيا تفصيله في التفصيل البنطال النسائي واضح والبنطال الرجال شنو واضح فان يصمم بتصميم يختلف عن تصميمي عنده يجوز كيف يختار الشاب شابة للزواج وهي مغطاة الوجه أي كيف يتم الاختيار يا خوانا مشكلة انت بس كيف تدور التعريس اهم حاجة لكن الاختيار ده سهل جدا اول حاجة انت كان ده تعريفة الزول بمشي سأل من هذا يعني انت براك بالشمشم جاي جاي بترسل بتعرف وسأل أسرة دي منه وأهالهم كيف يعني نادل جاعدني تحت الوطاء ولا بيفوه إنتا كان دائل خبر بتلبية وكان لات أشوفها ممكن تشوفها إما أن تتخبع لها وإما أن تأتي تقول أنا دائرة زوجة يجيبها لك وشوف لك وشها بل تأتيك بالإسكرت والبروزة وتأتي بما يرغب في نكاحها وأنت ترى ذلك وتعجب به ما عجبت خلاص ما في شيء ممكن تتخبع لها حتى وسيله الصورة إذا أنت فعلا جاد يزور جاد ما دايرة هناي ممكن تشوف صورة بعد ذلك تقول أنا دايرة أو ما دايرة المهم انك أنت كيف تكون دايرة قلت أما قال ااا أشوف كيف نسأله أنت كان بيدي على شفت عليه قلت أشيله سأله قال ما هي الضربة السريعة لعلاقة الطالب مع زميلته من الطالبات في الجامعة مع الشرح إخوانا دي مشكلة دي وده إخواننا والله الأسئلة دي مفيدة لأنها تحكي المعاناه وفعلا طالب قاعد في جامعة في زميلاته وما سيئات إخواننا ما قصه ما في ذهنك إنه حتى المتبرج دي سيئه بالمناسبة هذه فكر خاطئ بالمناسبة لأنه كثير منا بيكون متبرجات جهل مجارن للموضه تقليد للمجتمع ضرب من ضروب مدنية كما يزعمون ما بعرفوا ذاته وده حلال ولا لحرارة بس كده جهل. ما علمت وما وجدت من ينصحها والله الكثير من ان تنصحني الوحده طوالي تستقيم ما كعبت لكن الزرده عايش واستطاع الطالبات لها ده يتعامل مع كيف اولا مؤسس لان علاقه الطالب بالطالبه علاقه اجنبي باجنبيه هو اجنبي عنها وهي اجنبيه لا يحل لهما الانبساط يعني تندسوا مع بعض ويكون بيضحكوا مع بعض زين ال... زي ما في حاجه لا احله ولا الجراه انما يتعامل معها في اطار الزماله والاخوه الاسلاميه العامه الزماله السلام عليكم وعليكم السلام محتاجه مساعده سعيده كتاب تدي ما في شيء كويس وهكذا لكن تتونس وتاكل فتت سوا وتاخد ايس سوا سبع وتقول لي وتجنبوا في ضلالة الأشجار كيف؟ اليوم كله يا أخي في ناس بيقنبوا جنيه أنا مرة بخش بل قاعدين بعمل محاضرة وبجاوب الأسئلة ثلاثة ساعات بجي راجع النزا ليس قاعدين السجن الزون قال لي أهلو لماشا الجامعة ذي الجامعة وذي قالت ماشا الجامعة قالت تقرأ دي الجامعة ما والله ما بيفتروا كيف؟ بمضموا والله إذا تقعد تعرف الناس دول بيقولوا فيش يعني أنا حاسس كان جابوا لك بالجامعات والناس معا يعني دار اقول ايش نقول يعني تتستغرب الناس ده الكلام ده بجيبوه من وين الكلام ده قاعد الجوينه الناس دي ما مع اصورتك معني إنه ساكتين مع بعض يعني هسه سكتي أي اي زلمات تبوسوا بعض يعني ولذا بنقوم دغدغوا الناس دي بتكونوا شو والله ما تعرف والله في حس امجد يجنب من بداية من الساعه 8 لحد الظهر فقعنا يا اخي لا يقوموا لا يقوموا وليعصوا فقّع دون نسا مندمجين إن دي مأتجي وما بيزوجها أكلمك والله العظيم ده الحاصل كثير منهم ما ما بيزوجون بل 98% ما بيزوجون لأنه بعد داخل ما نيجي الزوج هي بتكون صادقة بتكون دايلة على ريسها وبكون لا في فراساته بقول أنا بعن ريسة والله أنا بعن ريسة لا حاجة يمشي عن ريسة في الريف هناك بعدين واحدة لتتغنب مع البناء الأولاده اللي بشاتون سمعه وضيع في زمن الب ساكت. والمتضرر الرئيسي في العلاقة الطالب المناسب مش الطالب الطالبة لانه ضيع الزمن ويس؟ وأهدرت حياء الذي لا قيمة له من حيث المال قيمة عظيمة جدا قيمة الحياء وقيمة العفه وهذا يعني كما أصرفت يدل على أن الشباب يعاني سائل يقول ما دور العلماء الأحياء منهم الحكام الذين استهوتهم الكراسي الشعوب الذين طغى عليهم خب الدنيا في الزمن الذي استولى اليهود من دجلة إلى الفرات إلى النيل وربنا يرحمنا جميعا جزاكم الله خير كاتب قوسين غيوب يا إخوان مشكلة الأمة الإسلامية مشكلة معقدة لكنني أود أن أقول في هذا السؤال جزئية تركت هي موجودة في, في, في ثنايا المحاضرة ولكنني تركتها لأجل عدم الإطالة مع هذا الواقع الاليم والمحبطات الكثيرة تخرج من ثنايا المحبطات مبشرات ما اجلها وما اعظمها شباب يملا بيوت الله نساء عدن الى الله والحجاب الجامعات يوميا افواج التائبين والتائبات الى الله عز وجل من شبابنا وطلابنا المغنيات والفنانات اللائي تبن الى الله ورجعن اليه الصحوه الكبيره التي عمت المساجد ودور العلم والرسائل الجامعيه التي قدمت والبحوث التي قدمت القران الذي انتشر القراءات للشيوخ التي انتشرت الحج والعمرة وعدد الزوار والمعتمرين والحجاج من الشباب لم يكن موجودا كل هذه مبشرات ينبغي نحن نتحدث عن الزمن الصعب لمحاربه الفساد ومحاصرته وليس من اجل الاحباط والذي يؤكده لا شك ان هنالك مبشرات اولا ذكرت الواقع الواقع يقول ان هنالك مبشرات اطفال يحفظون القران بل في الطب والهندسه يحفظون القران كاملا فتيات مراكز التحفيز والدور والخلاوه الصيفيه وهذا المسجد لعله مركز من المراكز ومعقل من المعاقل معاقل الهدايه برده للشباب في في, في الإجازات الصيفية وهكذا الحمد لله الشباب بدأ يحفظ القرآن ويحفظ الصحاء وكتب السنه الحمد لله في خير في الواقع ثانيا من المبشرات النصوص فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل أصبر ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الحمد لله الدين لا يهزم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحمد لله مبشرات عدالة القضية من المبشرات نحن نمتلك قضية عادلة لم نذهب إلى كفار في ديارهم ابتداء هم الذين جاؤونا هم الذين احتلوا أراضينا هم الذين انتهبوا ثرواتنا نحن إذا ذهبنا إليهم لم نذهب إليهم لأجل ثرواتهم نذهب إليهم لأجل رسالتنا والنور والهدى ونغزوهم للشريعة السمحاء ودين الله عز وجل نبلغهم الدعوة كثعدان في القضية والظلم لا يستمر والطغيان لا بد أن تكون له نهاية والشعوب المتماسكة ما زالت موجودة هل تعلم أخي المسلم أن الحرب الإعلامية والعسكرية والسياسية والاقتصادية التي شنت والمفاهيمية والثقافية والفكرية التي شنت على الأمة الإسلامية هذه السنين الطويلة لو شنت على أي أمة من الأمم لسقطت في نصف يوم لكن سبحان الله كأن كأنهم يحرثون في البحر سبحان الله بالمناسبه كلما احتل الكفار ديارنا كلما عاد المنغمسون من الشهوات الى دينهم وكلما انتبهوا وكلما رجع الشباب المسلم ورب ضارة نافعه اما بالنسبه لحكامنا ولشعوبنا الجميع يحتاج الى دعوه الحكام لا يصلحهم الا العلم والدعوه والشعوب لا يصلحها الا العلم والدعوه والتربيه كلهم يحتاجون الى العلم والى الدعوه والى التربيه طيب سائل يقول ما رايكم في كتاب الروح للامام ابن القيم أرجح الاقوال ان ابن القيم قد كتب الكتاب اما كتبه قبل ان يستقر فكريا واما كتبه باعتبار انه مجرد ناقل ولان قضايا الروح اصلا من القضايا الشائكه لكن ابن القيم ولكن ابن القيم كتب الكتاب هذا هو الاوضح ما صحه مقوله نيه المرء خير من عمله ورد في بعض كتب السنه نية المرء خير من عمله ويراد بذلك أن الإنسان قد ينوي شيء ولا يوفق فيكتب له الأجر كاملا إن من خلفكم أقوام من مدينتي، ما سلقتم فجا ولا قطعتم وادا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر فاحيانا قد تكون النية أبلغ وإذا كانت النية صادقة طيب سائل يقول أردت أن أخطب امرأة أحسبها صالحة وأخشى أن يسبقني إليها غيري وهي في الحج هل يجوز لي خطبته هذه الأيام قبل بدء الحج؟ انت مستعجل السعيد خلاص، أنتوا مستعجل. لكن أقولك الآتي يا إخواننا ليس المحرم هو الخطبة في الحج، المحرم الخطبة للمحرم. هي الان محرمه ولا ما محرمه ما محرمه وايلت كل افردت او قرنت وعلى احرامها لكن اذا مشت عمرت عمرتها وتحللت يجوز حتى الزواج بها وعقد النكاح عليها فما بالك بما هو اسمه بما هو اقل منه طيب يقول ما هي الوسائل التي تعين على الاستقامه على دين الله لعلنا ذكرناها كويس البيئه الصالحه الاجواء الايمانيه الدعاء تقوية النفس الأمور التي ذكرناها طيب سائل يقول بداية سورة الحجرات كيف فهمها كيف فهمها ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ايوه لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي أولا لا يجوز رفع الصوت أي أن أن أن أن, أن, أن, أن التعدي على سنته وقال قال رسول الله عليه وسلم هو مصر على ان يفعل ما يخالف قول النبي عليه الصلاه والسلام هذا التفسير الاول والتفسير الثاني ولا تعارض من ذهب الى قبره ايضا عليه أن لا يرفع صوته فبفعل بعض الناس بالضجيج والصياح لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اي الغرض الأدب الادب معه سوى التادب مع سنته وحتى التادب معه ميتا عليه الصلاه والسلام هو في قبره عليه الصلاه والسلام هذا أيضا من باب التأدب معه صلى الله عليه وسلم فالآية ما زالت باقية على حكمها يقول ما حكم المديح في الإسلام وهل يؤجر الإنسان الذي يستمع إليه كما يؤجر على استماع القرآن والسنة وما هو حكم, حكم المديح الذي يصحبه الموسيقى إخواننا لنكون واضحين المديح أنواع وأقسامه عن اي نوع من انواع المديح يتحدث في مديح بموسيقى وهذا يرد على نفس الكلام هو يريد ان يؤجر به اذا المديح عباده اذا كان المديح عباده لا ينبغي لنا ان نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كما مدحه اصحابه واقرهم لان ذلك صار دينا كيف مدحوه مدحوه بالاشعار دورك جميل يمدح بالاشعار وتجد على ذلك اجر لان من من العبادات أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا المادح أقول له أنت تريد أن تتقرب من الله وتعبد الله يقول نعم أقول العبادة توقيفية ولو أنك زدت في العبادة لصرت مبتدئة لذلك لا يجوز استعمال الموسيقى ثانيا الألفاظ التي يمدح بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون سليمة من حيث المعنى ما فيها استغاثات ما فيها تعلق بالبشر ما فيها تقديس للبشر كما قدست النصارى عيسى بن مريم ما فيها رفع له الى مقامات الالوهيه كدعائه والاستغاثه به وطلب الشفاء منه كل ذلك لا يكون للبشر فاذا سلم المديح صار مجرد شعر حتى الذي التلحين يعني ان يمدح بشعر يلحم بالخشب بالفم ليس في هذا باس لكن ان يجتمع له وأن يجلس الناس له وأن وان تكون له موسيقى وحتى الطارق ما لانه نقول هو عباده طالب هو عباده ينبغي ان نعبد ربنا بذكرنا النبي عليه على الصلاه والسلام صلى على رسول الله صلى على ترى مش عباده ما يجوز يدخل لخبي تصلي على رسول الله يدخل صلاهي تصلي عليه زي ما قالوا صلوا عليه تمدحوا زي ما قالوا تمدحوا بي يعني بفقه السنه والله تعال أعلم يقول ما حكم المشاركة في عيد رأس السنة الكريسماس يا أخوانا شوفوا أول حاجة ال ال الأمة المسلمة الأسف الشريط يتعامل مع هذا الموضوع ب ببساطة الكريسماس ورأس السنة عبارة عن خصوصة عبارة عن, عن, عن, عن خصيصه من خصائص النصارى يعني ما مجرد يا اخوان البنطلون البنطلون ما في مشكلة ما في تشبه لأن البنطلون عام بين المسلمين وبين غيرهم ولا يرتبط باصول اعتقادهم أجل كذا الزوج ببنطلون ما يعتبر ماله متبه ما لم يقصد لأنه تشبه على وزن تفعل وخاصة أنها عذيت بالباء من تشبه شنو ب إذا عذي بالباء معناها القصد القصد مطلوب زول لو زول لبس ما لبس بنا به بقصد التشبه بالكفار كان حراما في حقهم لكن لو بناه بس من أجل إنه ذل دل دش المناسب ولم يقصد ما في بأس لبس تابا طالون أنت قاست تشبهه ما قصد أما الاعياد من خصائص الأمم والأديان فإذا شاركتهم في أديانهم معنا شاركتهم في دينهم الباطل في الدين الباطل فاسك كده قرش خلصام تيمية والمشاركه في اعياد اليهود والنصارى قسمين قسم من شاركهم محبا لهم رافعا لشانهم معظما اياهم يكفر كفرا اكبر يخرج من مله الاسلام ومن شاركهم جهلا لا يريد فقط الا المرح هذا اتى كبيرا من الكبائر اكبر من الزنا واكل الربا لانه في النهايه أكبر اخواننا قال الاضحى والفطر عيدنا عيدنا شوف النون دي اهل الاسلام معنى الاعياد من خصائص من خصائص شنو الامم والخصوصيات الثقافيه المغره جدا فلذلك لا يجوز ولو اني قرات لكم فتاوى علماء المالكيه بالذات سحنون صاحب المدونه وابو يحيى الونشريسي في كتابه المعيار المعرب في فتاوى علماء المعيار المعرب والجامعة المغرب في فتاوى علماء الاندلس وافريقيه والمغرب ذكر ان علماء المالكيه يقولون بكلام ابن تيميه وان اقل شيء من حضر معه وضحك بل عمر بن الخطاب الله عنه قال اجتنبوا الاجتماع باهل الكتاب في اعيادهم فان السلطه تنزل عليهم ابعد النوم ولذلك المشاركه بتكون اما بالتهنئة ودي اسواق ده المالكي قال سحنون وقال اصحاب مالك من فرح بما يسمى ب هم ما كان بيسموه راس السنه بيسموه عيد اول السنه من من فرح بعيد اول السنه وكسر بالطيخة كان كمن ذبح خنزيرا واكله قال المالكيين يعني يوم شفت يوم راس السنه ده. ما تفرح وتمشي الجبل تسخ وشوغ الخضار وتشتري الكبده وال والسمك وتقول لعيالك الله أفرحه والله قال العيال ما تجيب لهم ده كلام المالكية. قال ذكرهم ده كلام صحابونا المالكي هراشو. صاحب المدونه كلام يتكلم كلام شريك جدا بس كده عباس قال والذين لا يشهدون الزوره اعياد المشركين بل قال لك عدنا بطالب كان يكره ان يذكر اسم عيدهم. اسمه كريسماس ما كان بيقول كريسماس. عشان ما يوافقوا. حتى قال مش كريسماس يعني. جيء به وقال قالوا اليوم النصارى محتفلون. هذا يوم نيروزهم. يوم شنو؟ النيروز ده عيد من الاعياد قال دعوهم وفيروزهم. قال فكرها أن يقولنا يروز حتى لا يوافقهم في لفظهم الباطل قال شيخ الإسلام معلقا على كلام علي إذا كان علي لا يريد أن يوافقهم بالقول فكيف يوافقهم بالعمل قال دعوهم وفيروزهم معنا يعني فهمين الدين جد بالنسبة نقل أبو الوفاء ابن عقيد الحنبلي قضية عجيبة قال لا تغتر بكسرة المصلين على أبواب الجوانئي ولا بكثره الملبين في الموقف بلا بيت انظر اين هم من أعداء الله معاداتا ومن أولياء الله موالاتا فلا يزال ابن الراوندي وأبو العلاء من المعر يطعنان في أحكام القرآن ويطعنان في الدين وينتقصان السنة وتجد الناس يتداولون أخبارهم ويحبونهم وما ذاك الا لبرود الدين في قلوب الناس الدين صار بارد في قلوب الناس طيب السؤال الأخير قال إني أشتغل في وزارة ويجي الشغل إضافي أما يسمى بخدمة خاصة ولكن المسؤول عن توزيع الخدمات الخاصة أو تعزي العمال الخدمات يأخذ مبلغ مالي في نهاية الشهر يا أخي ما يا أخي ياخذي الناس أخوانك أقل شيء معك في الشغل يا ناس ممكن أن يسيبون جشعيل للدرجة يا أخي ممكن ياخذي زمن صعب شديد ده والله هو قال قال ليأتن عن الناس الزمان كل عام يترزل من أول حاجة إلا والزمن الذي ب... إلا والزمن الذي بعده أسوأ منه قال حتى يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا ليتني مكانه يجي زمن الزول يجي مرة في المغابر والله النازل مرتحي نحن والله شقيانين مواصلات وجانين جري تعبانين تعب شديد والله النازل مرتحي نقول يا أخي معقول يا أخي ده. ده, ده ده شو ده يا أخوانا قال ياخد مبلغ مالي في من الشهر من راتبك الشهري لمصالحه فهل تعد هذه الرشوة أو رشوة علما باني رفضت خصم أي مبلغ من راتبي الخاص أو إن إذا رفضت لا تقع لك خدمات خاصة ايوه قال كان أبي تخليه يخصم منك ما أبقع لك وإن كنت راضي عن هذا المبلغ فهل تعاد الرشوة والله يشوف إخواننا السؤال ده في غاية الأهمية وإنه وسوف سوف أقولك الآتي هنا مقاماني مقام الجواز ومقام الكمال الجواز انت تريد ان تدفع عن نفسك شرا او ان تريد ان تاخذ حق ليه مش غلفه وزير موظف مفروض اش يتوزع عليهم كله ازول ده حرمت. حرمت مصلحتك بغير سبب فلو انك اعطيته وتخلص ازول اقسم ولكن راضي بجوه هو يبوء باسمك واسمه ده مقام الجواز أما مقام الكمال أن نرفض جميعا حتى لا نفسد بصيرته وبصائر غيره وحتى لا نقنن لذلك لو كلنا أجزنا سوف تتوارث الأجيال والمجتمعات هذه المسألة فلا بد من أن نقول لا ولو ضيعنا بعض مصالحنا وخاصة في السؤال ده قضية مهمة إنه عمل إضافة نعمل عمل اضافي حد لك انت تشتغل وكان اشتغلت حتى تجد اجره من وراه و انت قد تكون محتاج فعلا للمال ده في الزمن الصعب ده لكن لو انك تعففت وتركت هذا لله كان اكمل ففرق الفرق بين مقام الجواز وبين مقام شنو الكمال دار انت تدي رشوه ما عشان تشيل حفزول دار انت تدفع شرع عن نفسك يا اخي بيصلبط فيك بيضيع لك حقك وانت ما لك تعطيه الرشوه هو يحاسب مرتين ويلعن مرتين لعن الله الراشي والمرتشي حيقبل لعن الله المرتشي والمرتشي حيلعنهم مرتين لعنك بيشيله لانه دفعك الى ذلك دفعا وانت لا تريد الا ان تدفع شرا او ان تاخذ مصلحه مصلحه من حقوقك انت منعك اياه لكن علينا ان نربي هؤلاء على الكمال وان نقف جميعا وكل الناس يقفوا يعني حسب هذا في كلهم كان منع كله مدو هيعمل شنو هيعطل شغل الاضافه ولا ها طيب الاغراو شنو من الذي افسده الا الاوائل ان من افسدوا وحتى بقى عنده مخالب واودو بقى عنده مكانه حتى كان الناس المسؤولين في الدوله ممكن الوزير ما يقدر يشيله لأنه خلاص عمل له عمل, عمل عمل عمل ارضيه محمد بن اشترى بالميل كبير من الزيت لما فتحوا ما عقد تاجر الثمن اشترى بالدين فتحوا وجد فأر فأر قد تفسخ ما تفسخ قال هذا إذا من منبعه وطالما أن الفأر قد تفسخ قد افسخ قد أفسد الزيت كله ولا أضر المسلمين فأراقه دفقوا في الشوارع صاحب الزيت جاء يريد حقه جاء صاحب الزيت يريد حقه فأخبره بالقصة قال أما أنا فقد بعته قال كان فيها فقر قال لا دخل لي بهذا ولم يد عنده مال فحبسته الشرطة وكانت تلميذا لمحمد بن اللي س... محمد سليم. تلميذا لانس بن مالك لما مات انس بن مالك هو في السجن وكانت وصية أنس أن يصلي عليه محمد بن سيرين فجاءوا يستاذنون رئيس الشرطة ليخرج إليهم محمد بن سيرين من الحبس ليصلي على أنس ويعود فابى إلا أن يأذن له صاحب الحق قال الا زور الدخلين قال دال منه قروش ما شو بالزور العيان ما شوح النسو في جنازة يصبح أو يصبح سمح له بتاع الشرطة تكيف منه الدنيا ظهر الظهر كان قال اذهب وصل على الجنازة وبد عند أهلك وتعال الفجر قال والله لا أكون أول من يعلمك خيانة الدولة لا أكون أول من يعلمك خيانة الدولة من الذي علم هذا أول مرة أن يخون الدولة لا أكون أول من يعلمك خيانة الدولة أبا يمشي أهلهم حسنا يخل عسكري يقول لي الزوجة دخلني ذاته أنا مع الحديث دخلني ذاته ساكر الديني وميله يقول لي بجيك يقول لي ولذلك لا ينبغي أن نعلمهم خيانة الدين وخيانة لا بل لا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا سيذهب إلى النار بأموال الناس ينبغي أن يمنع هذا مقام الكمال يحتاج إلى نفوس قوية أما مقام الجواز فقد أجبنا عنه والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته